ب س م ا ل ل ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ك ت ا بسم فصلت فأعرض فهم لقوم يعلمون لا آياته قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا ي أكثرهم ع و و ن ق الله ق و تبعونا ب ن أكنة ا مما في ي إ ل وفي آ ذ ا ن ن ا و ق ر و م ن ب ي ن ن ا وبينك ح ج ا ب ف ع م ل عاملون إننا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 فقضاهن سبع سماوات في يومين و أ و ح ى في كل سماء أ م ر ه ا وزينا ل س م ا ء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل خلفهم صاعقة صاعقة إذ إلا أنذرتكم من بين ومن أعرضوا أيديهم ألا صاعقة صاعقة عاد تعبدوا وتمود قالوا جاءتهم الرسل الله مثل ل و شاء ربنا ل ن ز ل م ل ا ئ ك فإنا بما أ ر س ل ت به ك ا ف ر و ن ف أ م ا ع ا د ف ا س ت ك ب ر و ا في ا ل أ ر ض ب غ ي ر ا ل ح ق وقالوا قوة منا من أشد منا قوة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 ا ل ع ذ ا ب ا ل ه د بما ك ا ن و ا ي ك س ب و ن و ن ج ي ه ذ ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ا و ك ن و ا ي ت ق و و و ن ي م يحشر أ ع ا ء الله إلى النار إلى فهم ي و ز ع و ن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 ل ك ن ظننتم أ ن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم من فإن يصبروا مثوى وإن يستعتبوا وقيضنا فزينوا الذي الخاسرين فالنار لهم المعتبين لهم لهم خلفهم ظنكم بربكم أرداكم ظننتم فأصبحتم من فما هم من لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم فإن قرناء وما بين وحق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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوء الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون من الأسفلين. إن ا لفضيله و ا ربنا ا ل ل ثم ا س ت ت ت ق ا ا م و ن ز ل عليهم ل ل م ا ا ئ ك ة ألا ت خ ا ف و ا ولا تحزنوا و أ ب ش ر و ا بالجنة التي ن ت ك م توعدون ن ح ن أ و ل ي ا ك م في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا وفي ا ل آ خ ر ة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ف تشتهي أ س ك ولكم م ف ي ه ا ما من تدعون نزلا من و موسوعه ن ق ل ا ممن د ا ا إلى ل ل وعمل ص النابلسي ن ا للعلوم س س ا ل ا س دفع ل ا ا ل ذ ي بينك ب ي ن و ه عذاوة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 ا س ت ك ب ر و الله ف ا ذ ي يسبحون ن عند ربك ب ا ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر وهم لا ي س أ م و ن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 اعملوا ما شئتم إ ن ه بما تعملون بصير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 م ن فلنفسه عمل صالحا و م ن أ س ا ء ف ع ل ي ه ا و م ا ر ب ك ب ظ ل ا م ل ل ع س ي د إ ل ي يرد ه ع ل م ا س ع ة و م ا تخرج من ثمرات ت من من أكمامها وما ح ل من أنثى و ل ا تضع إ ل ا ب ع ل م ه و ي و م ي ي ن ا د ه م كما منا من أين آذنا شركائي قالوا لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن و ا ما ل ه م من م س ي لا ي س أ م ا ل إ ن س ا دعاء الخير ن من و إ ن م س ه النابلسي ش فيأوس ق و ولئن ط ن أ ذ ق ه رحمة منا من ع د ضراء ق و ل ن هذا ل ي و م الاسلاميه أظن ا س ع رجعت عنده ة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي ل ل إن ربي ح ن ف ل ذ ي ن كفروا ب ا عملوا و لنذيقنهم من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان اعرض ولاى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض